بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشرف الصلاة وأتم السلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو المجلس السادس عشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه للإمام تقي الدين الفتوحي رحمه الله تعالى في أصول الفقه الحنبلي المنعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع من آخر سنة ثلاث واربعين وألف من الهجرة وقد كان مجلس الشهر المنصر بداية فيما يتعلق بباب الإجماع أخذنا تعريفه اللغوية والاصطلاحي ووقف بنا الحديث عند الاحتجاج به حجة قاطعة في الشريعة عند أئمة الإسلام وفقهاء الملة بالاستثناء وتناول المجلس ذاك وقوفا عند هذه الجملة وهو حجة قاطعة بالشرع تناول ما يتعلق بالمرويات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالإجماع وموقف أصحابه من فهم هذه الروايات وأشهر ذلك رواية ابنه عبد الله قال رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم وقال في رواية المروذي كيف يجوز أن يقول أجمعوا إذا سمعتم يقولون أجمعوا فاتهمهم وإنما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا الأخبار لا تجب بها حجة وقالوا القول بالإجماع وإن ذلك قول ضرار وفي رواية أبي حارث قال لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال أجمع ضرار فهذه الروايات وأمثالها عن الإمام أحمد من الخطأ فهمها وحملها على إنكار الاحتجاج بالإجماع رأسا وهذا لا يقول به أحد بل هم مجمعون على الاحتجاج بالإجماع وأنه حجة قاطعة ولهذا قال القاضي أبو يعلى رحمه الله ظاهرها منع صحة الإجماع وإنما هذا على الورع أو في من ليست له معرفة بالخلاف أو بخلاف السلف فهم القاضي أبي يعلى لهذه الروايات على ذلك المحمل وهو الذي تتابع عليه فقهاء الحنابلة كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم رحم الله الجميع فهذان محملان أن نفيه رحمه الله لدعوى إجماع محمولة على الورع وأن الباب لشدة خطره وعظيم مسلكه لا ينبغي المجازفة فيه بل الواجب التورع وأن لا يدع الإجماع جزافا. والمحمل الثاني هو نفي ذلك عما ليس أهل له فيما لم يقف على مواضع الإجماع ولم يستقصي أقوال العلماء ولم يتحقق له مواضع الاتفاق من الاختلاف قال فيما ليس له معرفة بخلاف السلف هذان محملان ويظهر من الروايات كما سمعتم أمر في غاية الأهمية مراعاته لفهم كلام الإمام رحمه الله تعالى وهو قوله هذه دعوى بشر المريسي والأصم وهذا قول ضرار أن أول من ذلك من قال بذلك ضرار بشر المريسي من الرؤوس المبتدعة وكبار المعتزلة والأصم عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي وضرار جبري ينكر عذاب القضر تتلمذ على واصل بن عطاء فينسب إلى المعتزلة والمعتزلة ينفون ذلك ويتبرؤون منه فإذا كان نفل الإمام أحمد رحمه الله لدعاوى الإجماع ورويت على هذا السياق مقرونة برد ذلك من أجل مواقف هؤلاء والإمام أحمد رحمه الله أحد من احترق بنال الفتنة التي قادها المعتزلة في القول بخلق القرآن بل هو رأس من رؤوس أئمة السنة في هذه الفتنة فقال ما قال ليس من فراغ لكنه رحمه الله أراد إغلاق باب شر في الأمة أرادت المعتزلة تقصيله بما زعموه إجماعا يريدون به توهين الأخبار وتضعيف رواية السنة وإغلاق باب الاحتجاج بها توصلا إلى ذلك بدعو الإجماع وأن الحجة فيه وأنه لا يقطع في الشريعة بأمر يكون مستندا سوى الإجماع وهو أولى من الأخبار قال رحمه الله وإنما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا الأخبار لا تجيب بها حجة وقالوا القول بالإجماع وإن ذلك قول ضرار فهذا يؤكد أن محمل كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يصح فهمه على أنه مخالف لفقهاء الأمة وأنه شذ برفض الإجماع وعدم الاحتجاج به هذا أمر ثالث ورابع مهم نوه عليه شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله فيما عرض أيضا في مجلس الشهر المنصر وهو تحقيق مناط الإجماع الذي يحققه الأصوليون ويقرره الفقهاء فقد قال في غير موضع رحمه الله كما في الواسطية قال والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر انتشرت الأمة قال في مجموع الفتاوى الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة قال وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه وهذا الذي يقصد به تحرير كلام أحمد رحمه الله لكن المعلوم منه من الإجماع الذي يعلمه ويقطع به ويمكن إراده في الاحتجاج لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه وقال أيضا في منهاج السنة ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قال ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم وهذا تحرير مهم يحمل عليه القول خامسا هل معنى هذا أن إقرار هؤلاء بإجماع الصحابة هو نفي لإجماع من بعدهم أم هو تعذر الوقوف على إجماع من بعدهم الثاني هو الصحيح فيحمل إذا كلام أحمد رحمه الله على أن الإجماع الفجة هو إجماع الصحابة لا نفيا لإجماع من عداهم في الأمة إلى يوم القيامة ولكن لتعذر تحقق الإجماع الذي تنطبق شروطه في تطبيقات الأصوريين قال الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا في موضع آخر هذا نهي عن دعوة الإجماع العام من نطقي صريح يعني الظاهر إن وقوعه أما إن كان العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة الكبار كما يوجد في كلام أحمد وغيره قال ابن حمدان مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا أكثرهم فيمكن أن تقول قال بهذا القول فلان وفلان تعدد اسم عشرين من علماء أمة من التابعين وأتباع التابعين ويمكن أن تحصي صفحة متتابعة من أسمائهم فأنت قد أحصيت أكثرهم لكن لا يسعك أن تجزم بأن هذا قول أكثر قول كلهم لا قول أكثرهم قال الحافظ ابن رجب وأما ما روي من قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب فإنما هو قاله إنكارا على فقهاء المعتزين الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين وهذا جواب عن سؤال هل الإجماع مختص بالصحابة وفي طيات هذا النقل أرجو أن يكون ما فيه البيان واضحة فنعاود ما وقفنا عنده في مجلس الشهر المنصر لنتم في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى مسائل الإجماعي وأحكامه في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد مضى في المجلس المنصرم الاحتجاج بالإجماع حجة قاطعة بالشرع ومضى ذكر الأدلة في هذا قال رحمه الله ويثبت بخبر الواحد هذه مسألة مستقلة إن كان الإجماع حجة وحجة قاطعة ثبت قطعية حجته بالشرع، فالسؤال هل يمكن أن يثبت الإجماع بخبر الواحد؟ والمقصود أن أن يروي واحد إجماع علماء عصره، أو يأتي تابعي فينقل إجماع الصحاب، أو يأتي أحد أتباع التابعين، فينقل إجماع التابعين. هل هذا متحقق؟ ووجه الإشكال أو السؤال وإيراد المسألة أن الإجماع حجة قاطعة، وخبر الأحد. طريق ظني، فهل يصح أن يكون الآحاد الطريق الظني مستندا لإثبات حجة قاطعة؟ قال ويثبت بخبر الواحد. اختلف العلماء، فأجازه الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية وأنكره الباقون، ورجح ابن السبكي والحاج في مختصريهما صحة ذلك إثبات الإجماع بخبر الواحد. فإن قيل كيف يثبت قطعي بظني؟ وهذا هو مستند من قال بنفيه وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية كالغزالي وهو من أوائل من قرر المسألة رفضا ومن الحنابلة أبو الخطاب وغيرهم وجه ذلك ما تقدم أنه أن الإجماعة حجة قطعية فكيف يثبت بظني فالجواب عن ذلك أن نقل الخبر الظني آحادا يوجب العمل الأحاديث المروية المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان منها بخبر الآحاد منقولا فهو حج ويجب العمل به فإذا كان نقل الخبر الآحاد ظنيا يوجب العمل فنقل الإجماع القطعي آحادا من باب أولى لأن الظن كما يقولون وقع في طريقه لا في ذاته وأيضا فالظن معتبر في الشريع وهو مناط العمل وبالتالي فلا إشكال في إثبات الإجماع بخبر الواحد مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الأحاد لا يكون إلا ظنيا في سنده وإن كان قطعيا في متنه قطعيا في متنه يعني قطعي الاحتجاج به أو قطعي الدلالة وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء كما يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى ويبقى قيد مهم إذا قلنا بصحة إثبات الإجماع بخبر الواحد فهو صحة ثبوت الإجماع المحكي فعندك شيئان الأول الاحتجاج بهذا الطريق الآحادي في إثبات دعوى الإجماع والثاني التحقق من صحة الإجماع وقد مر بكم في مجلس الشهر المنصرم أن إجماعات أهل العلم المحكية في كتب الفقهاء كانت ولا زالت محلة تبع واستقراء وفحص ونقد كما فعل شيخ الإسلام ابن تيبية في نقده لمراتب الإجماع لابن حزم وهكذا جل من كتب في الإجماع واستقصى مسائله والله أعلم قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا هذه الفقرة في باب الإجماع هو الحديث عن صفات المجمعين أو من يعتد بهم في الإجماع فبدلا من أن يذكر صفات أهل الإجماع لأنهم أكثر عمد الغصوليون إلى ذكر من لا يعتد بهم لأنهم أقل فإذا أمكن إخراجهم بقي الاحتجاج بسائر من وراءهم في الأمة قال أولاً لا يعتبر فيه وفاق العامة والمقصود بالعام من ليس من أهل العلم ويدخل في هذا المقلد وقد قال ابن النجار تبعا أيضا ل... تبعا لغيره أن التعبير بالعامة أعم من التعبير بالمقلد لأن المقلد أخص والعامة أعم والمقصود بذلك هل يدخل العامة من ليس من أهل العلم والأميون والجهلاء ومن كان ذا علم وفن في غير الشريعة فهو في الشريعة عامي كذلك هل يدخلون في عداد الإجماع شو المقصود بدخولهم أو اعتبارهم يعني أنهم يعتبرون في الوفاق والخلاف بحيث لا يمكن دعوى الإجماع إلا إذا دخلوا فيه موافقة وأنه إذا خالفوا الإجماع خرجوا من الإجماع ولم ينعقد بخروجهم بسبب مخالفتهم اعلم رعاك الله أولا أنه لا يقول أحد باعتبار خلاف العوام فإذا خالف عامي في مسألة فإنه لن ينقض إجماع الأمة بمخالفته إنما الكلام هل يدخلون في الوفاق أو لا يدخلون فإذا قلت أجمعت الأمة على أن الصلوات المفروضة خمس قولك أجمعت الأمة تقصد علماءها وعوامها ورجالها وشيوخها وأطفالها الجواب لا تقصد علماءها فالمقصود هل دخل العوام في الوفاق ما الداعي للمسألة الداعي إليها أن بعض أهل العلم كالآمدين يعتبر دخول العوام مطلقا في مسمى الإجماع يقول لأن لفظة الإجماع توحي بإجماع الكل وهم جزء من الأمة فكيف نقول أجمعة الأمة ولا يقصدون بدخولهم فيها فالتفت إلى المعنى اللغوي وبعض أهل العلم قال بل كما رجح السمعاني والقاضي عبد الوهاب من المالكية رجحوا دخول العوام في الإجماع في المسائل المشتهرة دون الخفية يعني يمكن دخولهم في الإجماع على فرضية الصلوات الخمس وعلى فرض صوم رمضان وعلى تحريم الزنا وعلى تحريم قتل النفس بغير حق ونحو ذلك لكنهم لا يدخلون في الإجماع في المسائل الخفية كالإجماع على توريث الجدة مثلا مع الإخوة وأمثالها من المسائل التي قد لا يقف عليها العوام يقول الباقلاني رحمه الله الخلاف لفظي للاتفاق على أن مخالفة العامة لا تقدح في حجية الإجماع فإذا هو أشبه بتقرير دخولهم في الوفاق وعدم دخولهم قال رحمه الله عطفا على المسألة في عدم اعتبار من يذكرهم في هذه الفقرة ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله سما أصناف العلوم التي تذكر في شروط الاجتهاد عند الأصوليين فإنهم يشترطون في الاجتهاد أن يكون عالما بالقرآن والحديث واللغة والفقه والأصول وعلوم الآلة فمن عرف أحد هذه العلوم أو بعضها يعني لم يستوف شروط الاجتهاد هل يعتد به في الإجماع؟ السؤال بطريقة أخرى هل يصح أو هل يشترط في الإجماع أن يكون مجتهدا؟ فيخرج غير المجتهد أم يدخل فيه العلماء ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد طيب فمن أحاط ببعض العلوم دان بعض هل يدخل في الاجتماع قال لا يعتبر من عرف الحديث يعني وحده ورسله ذراية بالفقه واصوله أو اللغة ورسله علاية أو علم بالكتاب والسنة أو الكلام يعني علم الكلام كل ذلك لا يعتد بخلافهم ووفاق في الإجماع لقصورهم عن بلوغ درجة من يعتد بهم في الإجماع. قال ونحوه ثم قال أو الفقه أو أصوله قال ونحوه كان يمكن أن يدخل فيه لكن أفرد الفقه والأصول تحديدا لوقع خلاف عند أهل العلم فإن جماعة من الأصوليين عد العارف بالفقه دون الأصول أهل للدخول في الإجماع وبعضهم عكس. فقال العارف بالأصول دون الفقه أهل للدخول في الإجماع دون عكسه فمن استثنى الأصول قال لأنه يملك من الآلة ما يمكنه من النظر وفحص الدليل والتثبت من صحة الطول وعدمه ومن رجح جانب الفقه قال لأنه أدرى بمواضع الخلاف والاتفاق في أقوال الفقهاء بحكم صنعته ومختص به من الدرانة بالفقه وهذا كله عائد إلى مسألة وهي محل خلاف تذكر في باب الاجتهاد هل يجوز تجزء الاجتهاد يعني أن يكون مجتهدا في باب كالنكاح مثلا أو في الفرائض أو مجتهدا في فقه الجنايات والعقوبات أو في فقه العبادات وليس له كبير عناية أو تضلع في باقي أبواب الفقه فمن قال بجواز ذلك هناك قال بجوازه هنا ولو فاته بعض الأبواب قال فاته بعض شروطه مثل أو يعني ما رجح بعض الأصوليين المحققين كالبيضاوي والقرافي والطوفي أنه يعتبر في إجماع كل فن قول أهله فذا كانت المسألة تخص بعلم الحديث تصحيحا أو تضعيفا أو قبول رواية راو أو ردها أو كانت المسألة تتعلق بالفرائض أو تتعلق بالفقه أو بالتفسير قال يعتبر في إجماع كل فن قول أهله هذا إذن ما يتعلق بشروط الاجتهاد التي لا تتحقق في بعض الفئات فقرر المصنف رحمه الله عدم اعتبار وفاقهم في كل هذه الأصناف المذكورة آنفا ثم ختم بمسألة الكافر والفاسق والمراد به من حصل قدرا من العلم وقف به على معرفة ودراية فهل يعتبر إفاقه وخلافه؟ الكافر صنفان كافر أصلي وكافر خارج من الملة أما الكافر الذي لم يدخل في الإسلام فلا خلاف بين أهل الملة في عدم الالتفات إلى قوله مثل المستشرقين ومن درس علوم الشريعة وأحاط بها وتضلع منها فإنه وإن حصل قدرا معرفيا لكنه ما حصله لتفقه في دين الله يرجو به معرفة الحلال والحرام أو التماس طريق رضا الله لكن لمآرب ومقاصد لا تخفى فمثل هذا لا عبرة بعدم الاعتداد بقوله أو ما إذا كان بعض غير المسلمين من ذو الحذق والذكاء المفرط وحدة القريحة من ذو الاطلاع والثقافات الواسعة والقراءة والنهم درس الفقه والحديث والسيرة والتفسير فأصبح يعرف خلاف الفقهاء في المسائل ويناقش ويورد الأدلة ويعرف الإجابات عنها فهذا لا خلاف عند أهل الإسلام أنه لا إلى قوله بقي الكافر الذي يكفر بفعل واعتقاد يعني وقع في شيء من المكفرات المخرجة من الملة المكفرات الاعتقادية مثل إنكار بعض أصول الدين التي لا يختلف عليها أهل الإسلام مثل إنكار ختم النبوة بمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكار حفظ القرآن من التحريف أو إنكار أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أو إنكار بعض أركان الإيمان وأنثلة هذا فهذا أيضا الاعتبار به قال ولا كافر ببدعة عند مكفره عند من يراه كافرا ببدعته التي خرج بها عن الاعتقاد الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أما الفاسق فقد قال رحمه الله ولا فاسق مطلق يعني لا يعتبر وفاق الفاسق في الإجماع مطلقا قوله مطلقا يعني سواء كان الفسق اعتقاديا أو عمليا أما الفسق العملي مثل الارتكاب الكبائر والمجاهرة بالمعاصي والاستخفاف والإصرار على الصغائر فهذا فسق لأنه تعد على حدود الله أما الفسق الاعتقادي فهي كل بدعة يعتقدها أصحابها لا تبلغ مرتبة الخروج من الملة كسائر أنواع البدع المحدثة في دين الله عز وجل في أبواب الاعتقاد على اختلافها التي لا تبلغ إنكار بعض قواطع الدين وأصوله الكبار ولا شيء مما يوجب كفر معتقده سبب ذلك أن الفاسق ليس أهلا للاجتهاد ومن آه لم يشترط العدالة في الاجتهاد لا يختلف على أنه لا تقبل فتواه حتى من يصحح اجتهاد الفاسقي وأنه يمكن أن ينال الاجتهاد هو قول مرجوح فإنه لا يقولون بقبول فتواه وبعض يقبل يقبل في الإجماع قول الفاسقي بعمل لأن الفاسق العملي دون الفاسق الاعتقادي لأن معصية الفعل الفسق بالمعصية الفعلية العملية لا تزيل عنه اسم الإيمان كما رجح ذلك عدد من الأصوليين كالغزالي ومن قبله الجويني وبإسحاق الشرازي وابن الحاجب أيضا في مختصره نعم ولا ينعقد مع مخالفة واحد لا ينعقد الإجماع إذا خالف في الأمة واحد وسبب إرادة هذا أيضا خلاف الأصوريين هل ينعقد الإجماع بقول الكل أم بقول الأكثر؟ أما بقول الكل فلا خلاف فيه أنه لو أجمعت الأمة كلها على قول فهو إجماع لكن لو خالف الواحد أو النادر هل هذا يقدح في الإجماع؟ قال نعم لا ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد ومستند ذلك أن تعريف الإجماع هو اتفاق الكل اتفاق مجتهد الأمة فلو خالف مجتهد واحد فإنه ليس إجماعا حتى لو اتفق تسعمائة وتسع وتسعون وتسعة وتسعون عالما فقيها مجتهدا في الأمة وخالف واحد فإنه لا يكون إجماعا طيب فهل نطرح قول هذه الثلة الأغلبية والأكثرية لمخالفة الواحد الجواب لا نطرحها ولكن لا نعدها إجماعا يحج وقول الراجح، وقوي جدا ومعتبر وخلاف المخالف قد يكون شاذا لكن مخالفته تحول دون عقاد الإجماع الذي نتكلم عنه دليلا حجة قاطعة في الشريعة سيأتيك بعد قليل أن من ثمرات هذا الاحتجاج بالإجماع القطعي تكفير مخالفه إذا كان أنكر حكما قاطعا وبعض مقيده إذا كان من المعلوم من الدين للضرورة فالشاهد أنه وإن لم يكن إجماعا يبقى حجة وقولا وجيها وقويا وراجحا لكنه لا يكون إجماعا لأن من أهل العلم من يقول ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر ولا تضر مخالفة القلة وبعضهم كما يذكر عن الإمام ابن جرير الطبري ورجحه أبو بكر الجصاص الرازي وابن حمدان من المالكية وبعض المالكية وابن حمدان من الحنابل وبعض المالكيين قالوا انعقدوا الإجماع بمخالفة اثنين فما زاد عن اثنين فقد بلغ حد الجمع لأن الجمع أقله ثلاثة لا ينعقد الإجماع أما مخالفة الواحد والاثنين فيسيرة وشاذة ولا تضر ولهذا قال ابن الحاجبي إنه يكون حجة لا إجماعا لو خالف الواحد وبعضهم قال لا تضر مخالفة الواحد فالخلاف بين الواحد والاثنين أنه ينعقد الإجماع بهم بغيرهم ويكون إجماعا أكثر وابن الحاجب رجحا يكون حجة لا إجماعا وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله ولا ينعقد مع مخالفة واحد وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعيه أو تابعيه مع التابعين لا موافقته وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر يعني لو أن أهل عصر اجمعوا واتفقوا على حكم مسألة ما من المسائل النوازل فهل يلحق بهم من أدرك أهلية الاجتهاد ودخل في أوصاف أهل الإجماع ليكون في عداد المجمعين يعني بمثابة ما لو أحصينا علماء الأمة في زمن ما وأحصينا وفاقهم على الحكم بتحريم طعام ما أو شراب ما أو إباحة عقد ما من العقود فلو تخيلت وافترضت أننا أحصينا قائمة بأسماء علماء الأمة آنذاك ثم أحصينا موافقتهم أو اتفاقهم على حكم تلك المسألة، فقد حكمنا أن الإجماع قد عقد في هذه المسألة لأن كل علماء الأمة في ذلك الزمن في كل أقطار بلاد الإسلام متفقون على هذا الحكم. السؤال ماذا لو ماذا لو صار أهل الإجماع واحد من الجيل ذاك من أبناء الأمة آن ذاك؟ يعني لما عقد الإجماع كان الذاك صبيا طلب العلم. وبعد سنوات معدودة وقد بلغ وشهد له شيوخه وعلماء عصره بأهليته للاجتهاد وصلاحيته للفتوى ومشاركته أهل العلم في النظر والترجيح والقول والاستدلال واسمه ليس في القائمة لما تحضر الإجماع لكن العصر لا يزال باقيا هذه مسألة مبنية على مسألة آتية قريبا هل يشترط انقراض العصر فمن لا يشتد انقراض العصر معناه أن الإجماع ينعقد بمجرد حصول الاتفاق فإذا انعقد فهو باب قد أغلق وعندئذ فيترتب عليه شيئان أحدهما إصباء أن يصبح الإجماع حجا ولا يمكن المخالفة ولا الرجوع عن القول وثانيهما مما يترتب على عدم اشتراط انقراض العصر هو عدم السماح بدخول أحد ولا بخروجه في الإجماع المنعقد فلو أدرك أحد من الجيل ذاك درجة الاجتهاد لن يدخل في الإجماع لأن بابه قد أغلق ولو خالف بعض من أجمع متغير اجتهاده لا يسعه الخروج لأن الإجماع قد أغلق بابه أما من لا يشترط انقراض العصر ويقول إنه يبقى عفوا من يشترط انقراض العصر ويقول إن الإجماع لا يتحقق إلا إذا قرض أهل ذلك العصر ممن تحقق فيهم الإجماع فمما يترتب عليه شيئان: الأول إن كان مرجوع بعض من أجمع يعني بعد سنتين من ذلك الاتفاق والإجماع تغير اجتهاد ونظر في المسألة فخالف وخرج إذن إن خرق الإجماع لأنه لم ينعقد بعد إذ هو مشروط بانقراض العصر ويترتب عليه ثانيا إن كان دخول من بلغ درجة الاجتهاد في زمنهم قال كتابعي مع الصحابة وقد كان بعض, بعض التابعين على جلالة قدره وعلمه يشهد له الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم بأهلية الفقه والفتوى وهذا في غير واحد يأتي ابن عمر رضي الله عنهما من المدينة إلى مكة في موسم الحج فيقبل عليه الحجاج يسألونه عن فقه المناسك يقول تسألوني وفيكم عطاء ويقول أنا أسألوا مولالا الحسن فهذا شهادة من الصحابة رضي الله عنهم لبعض هبار التابعين في علو قدرهم وعلو كعبهم فماذا لو بلغ بعض التابعين درجة الاجتهاد وجيل الصحابة ما زال باقيا ما زلت أقول هذه مسألة متفرعة على مسألة اشتراط انقراض العصر فأما من لا يشترطه في المسألة غير واردة من يشترط انقراض العصر يقول يبقى الإجماع بابا مفتوحا حتى ينقرض هذا الجيل فقبل أن يقرض الجيل وقد بقي منهم أحد عمر أنس رضي الله عنه وطال عمره فأدرك بعض التابعين الاجتهاد هل ندخلهم في الإجماع إن وافقوا ويزول الإجماع إن خالفوا لأن الإجماع لم ينعقد بهم وهم من أهل الإجماع قال رحمه الله وتعتبر تعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر هل يرجح المصنف انقراض العصر أو عدم اشتراطه نعم سيأتيك بعد قد هو يشترط انقراض العصر كما هو مذهب الحنابلة وبناء عليه ما لم ينقرض العصر فكل من بلغ درجة الاجتهاد وصار أهل للإجماع سيدخل أو لا يدخل دعنا نقول هل يعتبر قوله لأن قولك يعتبر يعني إن وافق عد معهم وإن خالف نقض الإجماع لم ينعقد الإجماع إذا خالفا قال رحمه الله وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين قال تعتبر المخالفة قال لا موافقته هذا أولا القول المحكي عن أحمد وأكثر أصحابه ووجه ذلك أنه مجتهد لا ينهض دليل الإجماع بدونه ولأن الصحابة رضي الله عنهم سوّعوا اجتهاد بعض التابعين كما أسلفت مثل سعيد بن المسيب وسعيد المسيب في المدينة وشريح القاضي في الكوفة والحسن البصري في البصرة وأبو سلم بن عبد الرحمن وعدد من التابعين وهذا هو الوجه القولي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين لا موافقته ليش قال لا موافقته ليش استثنوا الموافقة؟ قال حتى لا يفتح باب لا يتم به عقاد الإجماع لأنك لو اشترطت دخوله في الإجماع والحقت هذا التابعي بالصحابة فطالما دخل التابعي في جيل الصحابة عد من أهل ذلك الإجماع إذن لن يعقد الإجماع حتى يزول هذا الجيل ثم يدركه جيل آخر وبالتالي لن ينعقد لك إجماع إلى يوم القيامة لأنه كلما مضى جيل أدركه من الجيل الذي يليه بعض من ينبغ ويبلغ درجة الفهم والعلم فيلحق بهم فاعتبر الموافقة منعقدة إنما المؤثر ما هو المخالفة إن خالف أما الموافقة فلا تضر لأنك لو ألحقته بهم لا أشكل عليك في تسلسل باب إنعقاد الإجماع ودخول من يدرك درجة الاجتهاد بعدهم وعن أحمد رواية مخالفة وأنه لا يعتبر مخالفة ولا موافقة من صار أهل للاجتماع قبل انقراض العصر واستدل بمثل مخالفة أبي سلمة لابن عباس رضي الله عنهما وأثر عائشة لما أنكرت عليه قالت إنما مثلك مثل فروج سمع الديك تتصيح فصاح معهم والصحيح أنها لم تنكر عليه اجتهاده ولا مشاركته في العلم لكنها أرادت رضي الله عنها ما يؤدب به طلبة العلم في كل زمان ومكان وهو احترام أقدار أهل العلم ومعرفة منازلهم وأن يعرف طالب العلم قدر نفسه وأنه قبل هذا وذاك أن يأتي العلم من بابه وأن يشارك بأدب وأنه إذا بدى له شيء يتأنى فيه ويمعن النظر قبل أن يدل بذلوه ويشارك مع مقام الكبار من أهل العلم والله أعلم قال وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة الفقرة الآتية هي تفنيد لبعض الصور التي يزعم أنها إجماع وليست إجماعا يعني انتهينا قبل قليل من صفات المجمعين الآن يتكلم على بعض صور الإجماع أو ما يحكى إجماعا فيقرر رحمه الله ما الذي يعد إجماعا وما الذي لا يعد أما الذي يعد فقد تقدم شروطه وقيوده من التعرف الاتفاق اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كما قال الطوفي في مختصره على أمر ديني وكما قال القاضي أبو يعلى الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم حادثة إلى آخره من الصور التي حكيت إجماعا أو يراها بعض العلماء إجماعا ويراها المصنف قولا مرجوحا الصور الآتية أولا ليس إجماع الأمم الخالية حجة السؤال هل للأمم الخالية الإجماع؟ أنت الآن في جواب عن هذا السؤال تنظر إلى شيئين الأمر الأول التصور العقلي الثاني الوقوع الفعلي تصور العقلي ممكن أن نعقد إجماع كما تصورناه عقلا إنعقاد الإجماع في أمتنا وهذا ليس هو السؤال السؤال الوقوع الفعلي هل هو واقع؟ الجواب أن ذلك تاريخ ماضي وهو من علم الغيب الذي لا علم لنا إلا بما أطلعنا عليه الوحي ولم يطلعنا عن وقوع إجماع أو عدم وقوعه في الأمم السابقة طيب فإن وقع ونقل فهل هو حجة؟ هذا مبني على الاحتجاج بأصل آخر هو الاحتجاج بشرع من قبلنا يعني من يرى أن شرع من قبلنا حجة وشرع لنا ماذا لو نقل لنا إجماع قوم داود عليه السلام أو أمة موسى عليه السلام أو إجماع قوم سليمان عليه السلام أو قوم عاد أو ثمود أو غيرهم نقل إجماعهم على أمر ما وثبت فالسؤال هل هو حجة؟ قال ليس إجماع الأمم الخالية حجة خلافا لبعض الأصوليين كأبي المعالي الجويني والاستاذ بالإسحاق الإسفرايني فقالوا إن كان سندهم قطعيا وبنينا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فهو حجة يعني إن ثبت بسند قطعي وكان أصلنا الاحتجاج بشرع من قبلنا فهو حج وهذه نتيجة منطقية من يرى الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وجد رواية في سنة صحيحة أو في آية قرآنية ثابتة أن قوم ثمود أو عاد أو نوح أو لوط أو شعيب أو غيرهم عليهم السلام أجمعوا على مسألة ما ثبت عندنا أولا وتقرر عندنا أصلا الاحتجاج بشرع من قبلنا سيكون إجماعهم حجة ولا شك قال حج وليس إجماعا هو إجماع لهم لا إجماع لنا ولهذا قال ليس إجماع الأمم الخالية حج ولم يقول إجماع لأنه ليس إجماعا عند الجميع ليس إجماع أمتنا لكن هل هو حجة أولا هو على ما سمعت حتى من قال به قيده بقيدين لا يخالف فيهما من يقول بهما يعني من يقول بالاحتجاج بشرع من قبلنا وثبت عنده إجماع أمة خلط بسند صحيح سيكون حجة ولا شك قال رحمه الله ولا أهل المدينة هل اجمعوا أهل المدينة حجة المشهور في مذهب مالك رحمه الله وهو إمام المدينة وفقيه الأمة في زمنه رحمة الله عليه كان يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة هل الاحتجاج به يعده إجماعا قطعيا لا يجوز خلافه مذهب مالك رحمه الله الذي استقر وانتشر واشتهر هو على إجلال العمل الموروث في المدينة المنطول عن أحفاد الصحابة وأودائه وأولادهم وتوارث أهل المدينة العمل به إلى زمن الإمام مالك رحمه الله فتراه يقول ليس على هذا عمل أهل المدينة وتراه يقول لم ندرك الناس في زماننا يفعلون هذا وبالتالي يجعله حجة يورده في مقام الإجابة على الأحكام أو في تقرير مذهبه ورأيه فيما يختلف فيه الفقهاء ومن لم يفهم قول الإمام مالك رحمه الله شنع عليه وأورد عليه لوازم لا تلزمه وقالوا إن كان الاحتجاج بالمدينة لشرفها فمكة أشرف وأفضل ولا قائل بحجتي قول أهل مكة وإن كان به بعض الأصولين في مقابل هذا القول وإن كان الاحتجاج هو بالنظر إلى ما كان في المدينة من كثرة ووفرة الصحابة والتابعين بل الصحابة تحديدا رضي الله عنهم فإنهم قد انتشروا وتفرقوا في الأمصار زمن الفتوحات وقد اجتمع بالكوفة منهم خلق وبالبصرة والشام وهذا يعني انتقال الاحتجاج بأهل تلك الأمصار وأوردوا إيرادات لا ترد لأنهم لم يحرروا قوله ولهذا قال الباجي رحمه الله في تحرير. القول الذي يحرف ينسب إلى مذهب الإمام مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة قال هو فيما طريقه النقل المستخيض كالصاع والمد والأذان وعدم الزكاة في الخضروات دون مسائل الاجتهاد قيدان مهمان الأول ما يكون طريقه النقل لا طريقه الاجتهاد يعني أن تقول المد هذا هو مقداره ليس مدا تجمع فيه كفيك أنت بل هو مقدار في إناء يحكى فيه مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوارثون هذا المقدار ويتناقلونه فإذا هذا طريقه النقل والأذان ليست مسألة اجتهادية جمل مسموعة تنقل ويأتي الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده هذا وبلال رضي الله عنه يؤذن وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن ثم يتوال جيل ويلتحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى ويتتوالى الألجيال وتأتي أمم في هذا المسجد والأذان هو الأذان بجمله وعباراته إلى زمن الإمام مالك ثم ستزعم خلافا وتقول هناك رواية حديثية بسند مروي فيها خلاف في جمل الأذان ما الذي تجعلني أرجحه؟ وأنا أرى هذا الآذان في منبري رسول الله عليه الصلاة والسلام منقولا عبر السنين من زمنه إلى زمن مالك وأنا أسمع بهذه الجمل هذا قوي جدا بل يقول شيخ الإسلام كما في رسالته في عمله المدينة قل لا يكاد يخالف في هذا أحد وهذا بتلك القيود ليس مذهبا لمالك وحده رحمه الله بل هو الراجح الذي لا ينبغي لمحقق أن يخالف فيه فهذا القيد الأول أن يكون طريقه النقل للاجتهاد والثاني وهو الأهم أن تكون القضية أيضا في في يعني في هذه المسألة المعتمدة على الاستفاضة وبقاء العمل المتوارث به، فإن هي مسألة ليست اجتهادية ثم هي منقولة في في في المدينة جيلا عن جيل لا يختلفون في صفته، وبالتالي فهذا القدر أيضا لا خلاف فيه، فيبقى السؤال هل؟ إجماع أهل المدينة حجة لا يسمونه إجماعا لأنهم ليسوا أمة كاملة حتى ينسب إليهم الإجماع الاصطلاحي لكن اتفاقهم حجة عند مالك رحمه الله والتحقيق أيضا بتلك القيود التي يتحرر فيها الخلاف لا ينبغي أن يخالف فيه أحد نعم. وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد طيب هذه أيضا صور ثلاثة ولا قول الخلفاء الأربعة يعني إذا اتفق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على مسألة هو إجماع النظر في هذه المسألة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهذا من دلالة العطف يعني الواجب في الوصية بالعمل بسنته هو مثل الواجب في العمل بسنة الخلفاء الراشدين التمسك والاحتجاج وعدم جواز العدول عنه لغير موجب فهل إذا اتفق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على أمر هل هو إجماع أو حجة قال رحمه الله ولا قول الخلفاء الأربعة ليس إجماعا فهل هو حجة لا شك أنه حجة وجيه يعني دليل قوي معتبر هذا قول أحمد والأكثر أيضا من علماء الأمة ومذاهبها وقال رحمه الله لا قول الخلفاء الأربع ليس إجماعا لكنه حجة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه إجماع وحجة واستدل له بحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين ولا دلالة حقيقة في لفظ الحديث صريحا على كونه إجماعا بل هو دلالة على التمسك وعدم الابتداع. والقول الثالث وهي رواية أيضا عن أحمد أنه يكون حجة لا إجماع إذن ثلاث روايات حجة وإجماع لا إجماع ولا حجة والثالثة أن تكون حجة لا إجماعا وهذا الأقرب الذي يمكن أن تفهمه حتى من صنيع الصحابة أنفسهم رضي الله عنه ما الذي سوّغ لابن عباس رضي الله عنهما أن يخالف الأئمة الأربعة في أربعة وخمس مسائل من المواريث الفرائض فقط إذا كان اتفاق الأربعة الخلفاء إجماعا أو حج ما ساق له الخلاف بل هم سوّغوا خلافه ولاعتبروه بذلك خارجا عن إجماع ولا عن نفوه ولا عاتبوه في ذلك وخالف زيد رضي الله عنه أيضا وخالف دم سعود سائر الصحابة ليس الخلفاء الأربعة فقط أيضا في أربعة أو خمس مسائل من الفرائض وحدها فماذا يسمى هذا إلا تسويغا للخلاف ولو كان إجماعا لما سوغوا الخلافة فإذا فقههم رضي الله عنهم مبني على ذلك لكن لا شك أن للاتفاق الذي ينعقد عليه قول الخلفاء الأربعة وجاهة وجيهة جدا ونظر سديد. يعني أن يكون خلاف مخالفهم هو قول مرجوح في مقابل الراجح أي رجحان؟ رجحان أربعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يكفيهم من الشرف والاصطفاء أن الله هيأهم لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة فكانوا ورثة منصب النبوة والرسالة وخلافة الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام فضلاً عن العلم والاجتهاد والصلاب والسداد والتوفيق الإلهي والمناقب الجمة التي اجتمعت في الأربعة من جهة وأفردت كل واحد منهم على حدة أيضا من جهة أخرى وأما الاعتداد بهم فقول وجه ولهذا فإن مثلا من معتمد الفقهاء في مسألة في مسألة ثبوت الحق للمرأة المعقود بها إذا أرخى عليها زوجها السترة ولم يحصل بينهما جماع قالوا إذا خلا بها وأرخى دونها السترة فهي في حكم المدخول بها وإلا لم يقع دخول هذا مستنده هو فتو الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فاصبح عند الفقهاء عمد ليس في المسألة نص من كتاب ولا سنة صريحا وهي مسألة اجتهادية يسوق فيها النظر فلما وجدوا الخلفاء الأربعة قال كثير من الأمة بالتوقف عنده وعدم تجاوزه لأنه اجتهاد ولا يظن اجتهاد أكثر سدادا ولا صوابا من هؤلاء رضي الله عنهم جميعا وكان أيضا يعني مما يروى في زمن معتضد الخليفة العباسي أن القاضي أبا خازم الحنفي رحمه الله تعالى فضى بتوريث ذوي الأرحام خلافا لمذهب الحنفي ولم يعتد بخلاف ولم يعتد بخلاف زيد فلما كلمه بعض فقهاء الحنفية في المسألة وراجعه واحتج له أن الخلفاء الأربعة قالوا به خلافا لقول زيد فكان من جوابه رحمه الله تعالى وقد قان قاضي الخلافة آنذاك فأنفذ قضاءه إلى الأمصار والقضاء قال إن كان الخلفاء على قول يصار إليه وهذا أيضا يذكر عن منصوص الشافع رحمه الله إن كانوا على قول يصار إليه ولا يطلب دليل سواه فأليس لهذا معنى إلا أن يكون حجة أما إجماع فليس إجماعا وفيه خلاف منعقد وبعض الصحابة يخالفهم في بعض تلك المسائل قال إذن ولا قول الخلفاء الأربعة قوله ولا قول الخلفاء الأربعة يعني لا إجماعا ولا حجة وهذه إحدى الروايات كما قلنا وإن كان الراجح وهي رواية أن أحمد أن يكون حجة لا إجماعا لما دلت عليه الأدلة وصنيع الصحابة رضي الله عنهم قال عطفا على ذلك ولا أهل البيت يعني اتفاق أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة هذا عند الأئمة الأربعة والمقصود بأهل البيت كما قال المصنف علي وفاطمة ونجلاها الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ودليل ذلك حديث الترمذي والحاكم وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع لما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسا وقال هؤلاء أهل بيتي أذهب الله عنهم الرجس فقالت أم سلمة وأنا معكم يا رسول الله قال إنك على خير فالشاهد أن هذا هو أحد الأقوال في تحديد أهل البيت بمن سمى الحديث وهم عليون وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا وأهل البيت في الصلاح أهل السنة له إطلاقات فإذا أطلق في, في النسب أو في حكم الزكاة والصدقة يراد بآل البيت بن عقيل بن هاشم بن المطلب وإذا أطلق أهل البيت فيما يراد به في مسألة بيت النبوة تحديدا في المسكن فيدخل في فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وإذا أريد الاصطلاح العام الذي هو على أحد الأقوال في تفسير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله يدخل فيه أتباعه من أمته جميعا وأهل البيت في الاصطلاح الخاص هم من جاء في حديث الترمذي والحاكم وهم علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا قال هل هو حجة؟ قال ليس حجة عطفا على ما سبق انفرادهم بقول يعني لو وجدنا مسألة توافق فيها قول علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين رضي الله عنهما في مقابل قول آخر يخالفهم لغيرهم من الصحابة فهل يكون إجماعا قال لا يكون إجماعا ولا حج قال ليس بإجماع وفي المقابل فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبع للقاضي أبي يعلى في المعتمد رأى الاحتجاج بقول أهل البيت قال لأن العترة لا تجتمع على خطأ قال في المسودة رحمه الله فهذه ثلاث إجماعات العترة والخلفاء الأربعة وأهل المدينة قال وتقترن بها أهل السنة فإن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة كإجماع أهل بيته ومدينته وخلفائه صلى الله عليه وسلم وكلام شيخ الإسلام في سياق يحمد على الحجية للإجماع الاصطلاح ويتكلم على إجماع ويقصد الإجماع اتفاق هؤلاء يعني أجمع أهل المدينة وأجمع أهل البيت وأجمع خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسأل الإجماع الاصطلاح يقصد اتفاق هؤلاء فهو يراها حجة يقول لأنهم لا يجتمعون على خطأ يعني ثبت الدليل فيما يتعلق بأهل المدينة والخلفاء بيت وأهل البيت, أهل البيت النبوي أنهم لهم من المناقب والفضيلة أن الله طهرهم من الرجس وعصمهم من الخطأ كما أجمع كما جاء في منقبة الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة نعم قال رحمه الله في آخر هذه الفقرة ولا حجة مع مخالفة مجتهد يعني ليس بقول هؤلاء بحجة ولا إجماع مع مخالفة مجتهد كل ما تقدم من الصور كما قال المصنف رحمه الله إذا حصلت مخالفة مجتهد الخلفاء الأربع إذا حصل مخالفة مجتهد لأهل المدينة إذا حصل مخالفة المجتهد لأهل البيت عند إذا لن يكون إجماعا ولا حجا طيب السؤال إذا لم نجد مخالفة ووجدنا عمل أهل المدينة متفقا على شيء وجدنا الخلفاء الأربعة متفقين على شيء وجدنا أهل البيت متفقين على شيء فالجواب أن هذا إما أن يكون إجماعا سكوتيا عند من يقول به وإما أن يكون حجة عند من لا يقول بالإجماع السكوتي لأن قولهم ليس قول الكافة كافة الأمة ولكن وجوده مع عدم وجود ما يخالفه هو أرجح ما يصير إليه الناظر والفقيه والمجتهد والله أعلم قال وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه هذه مسألة تبع لقضية الاحتجاج بقول الخلفاء الأربعة ما عقده أحد الأربعة يعني الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا كصلح بني تغلب من نصار العرب الذي عقده عمر رضي الله عنه في خلافته وعقد خراج السواد من أرض العراق أيضا في زمن عمر رضي الله عنه والجزية التي فرضها أيضا على بعض القبائل رضي الله عنه السؤال هذا الذي عقد في زمن أحد الخلفاء الأربع صلحا وخراجا وجزية هل يجوز لمن يأتي بعده أن ينقضه قال لا لا يجوز وكذلك عند الشافعي كما نقله بعض الشافعية كابن القاص وأبي حامد بسفراين أن لا هذا لا علاقة له بالإجماع لكن اعتبروه قضاء حاكم لا يجوز نقضه لأنه بني على نظر معتبر وهم من الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم رضي الله عنهم جميعا قال فصل ما يعتبر, ما يعتبر لانعقاد الاجت... الإجماع هذا العنوان ليس من كلام المصنف رحمه الله بل هو من صنيع المحقق والمصنف قال فصل يعتبر انقراض العصر قال يعتبر لانقاد الإجماع انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه وهو موت من اعتبر فيه فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه هذه المسألة المتقدمة آنفا لما تكلمنا أنه هل يعتبر في وفاق المجمعين من أدرك الاجتهاد بعد زمنهم قلنا إن هذه المسألة مبنية على اشتراط انقراض العسقال لا يعتبر عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه وعند بعض الشافعية كابن فورك وسلين الرازي أنه يشترط انقراض العصري يعني إذا حصل إجماع على مسألة ما لن يكون إجماعا حتى ينقرض العصر كيف ينقرض؟ قال بموت من يعتبر في الإجماع فلو كانوا مجموعة يكون بموت آخرهم موتا يحصل انعقاد الإجماع هذا معنى اشتراط انقراض العصر طيب ما الذي يترتب عليه؟ قال فيسوغ لهم كلهم أو لبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه يعني انعقد الإجماع ثم بعد مدة بدا لهم جميعا تغيير رأيهم أو لبعضهم جاز له كيف يجوز وقد أجمعوا كيف يجوز قال من عقد الإجماع بعد ليش من عقد وقد اتفقوا لأننا نشترط انقراض العصر وهو لم ينقلل فأما من لا يشترط انقراض العصر وهو قول أكثر الفقهاء والأصوليين ورجحه من الحنابلة يطوفي وابو الخطاب وحكاه رواية عن أحمد فإن الإجماع ينعقد بمجرد حصوله ولا يشترط انقراض العصر الشيء ترتب عليه قلنا شيئان الأول عدم جواز الخروج عنه ممن حصل به الإجماع والثاني عدم دخول من بلغ درجة الاجتهاد وأهليته بعد انعقاد الإجماع والثمرتان بالعكس على الطول المخالف ذهب الآمد رحمه الله إلى قول وسط وهو اشتراط انقراض العصر للإجماع السكوتي دون النطق الصريح. الإجماع السكوتي اشترط له انقراض العصر ورجح بعض العصورين أن هذا تحرير لمحل النزاع لا قول مستقل أن الإجماع السكوتي عند الجميع يشترط فيه انقراض العصر ليش؟ سأتيك بعد قليج مع السكوت وقول بعضهم سكوت الآخرين فأنا كيف أعرف أن الآخرين قد سكتوا إلا إذا فني الجيل وانقرض العصر فأقول أجمع زمن التابعين عكذا لأني ما وجدت خلافا لما قاله فلان وفلان مثلا قال فيسوق لهم الدليل على هذا عند من يشترط انقراض العصر كما هو مذهب الحنابلة قول الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس في منقبة هذه الأمة قال يمنعهم من الرجوع كونهم شهداء على أنفسهم ودل على ذلك أيضا عندهم أنه يشترط انقراض العصر قال ألا ترى أن عددا من الأحكام في زمن الصحابة وإن كان عليه الكل في زمن فإنه ساغ لبعضهم مخالفة ذلك آنفا كما حصل مع علي وقد خالف عمر في بيع أم الولد وقال كان رأي ورأي عمر أن لا وقول عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فهل هذا إجماع يقول خالف علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وخالفه أيضا في حد الخمر وعمر رضي الله عنه خالف أبا بكر في العطاء من بيت المال فكان أبو بكر يعمل بالتسوية وعمر رضي الله عنهم جميعا يعمل بالتفضيل فإذا لما كان زمن أبي بكر وقضى بالتسوية في العطاء كان عمر موافقا فلما جاء زمن عمر عمد إلى التفضيل في العطاء فقال ألا ترى أن هذا مبني على اشتراط انقراض العصر أنه لو لم نشترطه لعد عمر مخالفا لإجماع قد انعقد وعد علي مخالفا لإجماع قد انعقد فكان هذا من المستند الذي استدل به لكن يعترض على هذا بأنه يكون سببا لامتناع عقاد الإجماع للتلاحق كما قلنا أن كلما انتظرنا سيلحق جيد فكيف استدرقوه قالوا نعتبر موافقة مدرك في الخلاف لا في الوفاق حتى لا ينغلق باب تعذري الإجماع لكن على كل حال قال ولو عقبه يعني لأنه لم يستقر بعد. طيب السؤال على هذا الضوء باشتراط انقلال العصر إذن لن ينعقد إجماع الجواب قالوا بلى يعني هم إذا حصل منهم الاتفاق فهو حج ويمكن الاستدلال به لكن يقدح فيه مخالفة المخالف لو خالف آنفا لو تأخر بعد مدة فخالف أحد من كان في أهل الإجماع وشذ وغير رأيه أبطل الإجماع لكن طالما بقي فوحجة منذ عقاده وهذا لفهم مذهبهم رحم الله الجميع لا عدد التواتر فلو لم يكن إلا واحد في إجماع يعتبر انقراض العصر ثم قال لا عدد التواتر يعني لا يعتبر في الإجماع عدد التواتر يعني كم هو العدد الحد الأدنى الذي نشترطه في أهل الإجماع منهم من قال لا بد أن يكون أقله عدد التواتر على خلاف في عدد التواتر يعني قيل سبعة وعشر وعشرين وأربعين وثلاثمائة وعداد كبيرة قال لا نشترط عدد التواتر هذا عند الأكثر لأن المقصود في الإجماع ما هو هو اتفاق مجتهد الأمة فلو لم يكن مجتهد الأمة في زمن ما وفترة ما إلا خمسة ألم يكون اتفاقهم إجماعا قالوا خلاص هذا هو المقصود وقد حصل خلاف اللعب المعالي والباقي اللاني قالوا النظر إلى الإجماع نظر إلى معنى اتفاق أطراف متعددة قال المصنف فلو لم يكن إلا واحد فإجماع يعني لو لم يوجد في الأمة إلا فقيه مجتهد واحد فإن قوله يكون إجماعا يقول المصنف رحمه الله هذا قاله ابن مفلح وتابعناه يعني على هذه الجملة لأنه في اللغة هل يسمى قول الواحد إجماعا اتفاقا يعني هو قول واحد فكيف يوصف الاتفاق الاتفاق لا يكون إلا بين طرفين فأكثر فإذا كان قول واحد يقول فاعتذر قال هذا قاله ابن مفلح فتابعناه إذن هذا الصحيح أن الإجماع ينعقد مهما كان العدد طيب فلو كان واحدا قيل حجة لا إجماع سيكون قوله هو قول من يمثل الاجتهاد في الأمة لأن إشعار الإجماع باتفاق الجميع كما يقول ابن السبكي لا يساعد عليه نعم. وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية ان انتشرت إن انتشر ومضت مده ينظر فيها مضت مده ينظر ومضت مده ينظر فيها وتجرد عن قرينه رضا وسخط ولم ينكر قبل استنكر ولم, ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجتماع اجتماع اجماع ظني اجماع, اجماع ظني طيب هذه مسألة الاجماع السكوتي وهي واحدة من أشهر مسائل الإجماع وأكثرها حضورا وأكثرها أيضا أقوالا عند العلماء ما الإجماع السكوتي؟ أن يقول بعض مجتهدي الأمة قولا في مسألة ما ليس فيها دليل نص وهي مسألة اجتهادية ليست مما وقع فيها الاتفاق فيقول قولا وينتشر بين علماء عصره وتمضي مدة ويتداول الناس قوله ثم لا يحصل له مخالفة ولا إبداء رأي معارض فهل يكون هذا إجماعا؟ انظر إلى القيود قال يعتبر ثم قال عطفا عليه وقول مجتهد يعني أيضا معتبر إذن يرى الاحتجاج بالإجماع السكوتي بالقيود المذكورة وقول مجتهد أيضا معتبر في اجتهادية تكليفية هذا أول القيد أن يكون القول قول مجتهد القيد الثاني أن تكون المسألة اجتهادية القيد الثالث أن تكون تكليفية الرابع أن ينتشر الخامس أن تمضي مدة بعد قوله ذاك وانتشاره السادس أن يتجرد سكوت الساكتين عن قرينة تدل على الرضا أو السخت على الموافقة والمخالفة. القيد السابع أن ينكر ثم جعل ليس قيدا لكنه كضابط للمسألة وحدها قبل استقرار المذاهب لما سيأتي ذكره بعد قليل إذن قول مجتهد فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا عبرة بقوله قول مجتهد هل يدخل فيه الفعل كيف الفعل يعني هذا مجتهد زماله وأوانه وجئنا في مسألة تتعلق بالطواف من النوازل أو بفقه المناسك في عرفة أو في الجمرات أو في مسألة عملية فوجدناه يصنع صنيعا ما تكلم ولا أفتى ولا كتب فقول مجتهد كفعله لكن قولهم قول مجتهد ومثل قولهم قول الصحابة حجة لا أقصدون القول اللفظ لكن ما ينسب إليه قولا وفعلا والمسألة لا إشكال فيها إذن هذا القيد الأولا يكون مجتهدا الثاني أن تكون المسألة تكلفية لأن ما ليس من أحكام التكليف قضايا العقلية والمسائل ليست هذا محل كلامنا القيد الثالث أن تكون مسألة اجتهادية ومعنى الاجتهادية يسوق فيها الاجتهاد أما ما كان فيه النص القاطع الصريح الصحيح فلا نظر إلى قول مجتهد بل العبرة بما دل عليه النص القيد الآخر أن ينتشر قوله بحيث لو كان هذا المجتهد مغمورا ولا يعلم إلا في قطره أو في قريته أو عند أهل بلده فلا تأتي إلى الأمة بعد جيله ذاك فتقول قد وجدنا لفلان من علماء الأمة في زمن مضى قولا ونعده إجماعا لن لا أجد من يخالفه فنقول متى نعده إجماعا يعني تدري ما الإجماع السكوتي أن يقول بعضهم قولا ويسكت الباقون إقرارا ويسكت الباقون إقرارا وموافقة له فإذا كان مغمورا وقوله غير مشتهر فكيف يعرف؟ أن سكوت الباقين إقرار إذا لا بد من القيد هذه كل قيود عقلية في تصور المسألة أن ينتشر ثم مع الانتشار لا بد أن تمضي مدة ليس أن يقول قولا وبعد شهرين ترفع راية الإجماع السكوتي وتقول خلاص أعلننا إجماع الأمة على هذا القول لأنه قال به فلان طيب كيف إجماع تقول هذا إجماع سكوتي إذا لا بد من مضي مدة ينتشر فيها القول القيد الآخر أن سكوت الساكت لا يحمل على محمل غير الموافق هل هناك محامل؟ نعم قد يكون الخوف من إظهار قول مخالف وقد يكون التأمهل والتروي للنظر في المسألة وقد يكون التردد لا يزال يعني ينظر فيها وما بدله شيء يرجحه وقد يكون الهيبة هذا كله واقع وموجود في كل زمان ومكان فإذا متى أعتبر سقوط الساكت موافقة؟ إن كان سقوته دلالة على الموافقة ولهذا قال إذا تجرد عن القرينة فأما ما وجدت فيه قرينة موافقة إقرار أو كان جالساً معه في مجلس فأبدى رأيه فسكت هذا إقرار صريح أو العكس السخط يعني أن يرد عليه قوله أو يرفضه وإن لم يكن قولا صريحاً فهي قرينة تدل عليه فيتبين منه حال الساكت ثم قال بعد هذه القيود كلها ولم ينكر يعني قول هذا المجتهد بتلك القيود السالف ذكرها قال إجماع ظني هو إجماع ليش إجماع؟ لأن سكوت الساكت بتلك القيود هي دلالة موافقة إذن هو إجماع لكنه لأنه لم يكن إجماعا نطقيا صريحا سميناه إجماعا سكوتيا طيب إذا كان إجماعا فلماذا اعتبره ظنيا؟ قال لأن الظاهر الموافقة فاعتبرناه إجماعا ولأن قيام الاحتمال في السكوت لا يزال قائما نزل من درجة القطعية في الإجماع إلى درجة الظنية فأصبح إجماعا ظنيا بقي أن نقول لماذا قال قبل استقرار المذاهب يعني قبل استقرار المذاهب الأربعة؟ إذا هو يتكلم على زمن الصحابة والتابعين واتباع التابعين إلى القرون المفضلة وهو آخر أزمنة الأربع الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري ليش يقول أنه بعد استقرار المذاهب تبينت مذاهب العلماء ومذاهب المجتهدين بعدهم فماذا لو أفتى مقلد بقول وشد فيه أو أتى بقول مخالف أو أبدى قولا جديدا في مسألة نازلة سكت عنه المخالفون له لعلمهم بمذهبهم ومذهبه الذي قاله فسكوتهم لأن المذاهب مستقرة وكأن المسألة يعني واضحة لا تحتاج إلى أن يقول له هذا مخالف لماذا هذا موافق فهذا قيد قال قبل استقرار المذاهب هذا إذن ما رجح المصنف رحمه الله تعالى والاحتجاج بالإجماع السكوتي وقول أحمد وأصحابه وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية ويحكى عن الشافعي وأكثر أصحابه فغالب الشافعية في المسألة في إنكار الاحتجاج بالإجماع السكوتي هم من أصولي الشافعية ومن وافقهم الباق والجويني ودوود الظاهر أيضا وابن عقيل من الحنابلة لا يعتبرون سكوت الساكت موافقة فلا يعتدون بالإجماع السكوت فلا يعتبرونه إجماعا ولا حجا ولهذا ينسب إلى الإمام الشافع رحمه الله العبارة المشهورة لا ينسب ساكت قول وعندئذ لا ينسب إليه موافقة أو مخالفة وذهب بعض المحققين إلى قول وسط وهو أنه حجة وليس إجماعا وهذا الذي رجحه الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير أما في مختصره الصغير المشتهر المتداول فقد تردد ابن الحاجب ولم يجزم فيه بقول فيما ذهب أيضا الجويني وهو يناقش المسألة رجح قولا غير الرفض الحجية والإجماع قيده بقيد استظهره ومال إليه أن يكون الإجماع السقوتي إجماعا فيما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فجعلها قرينة تدل على أن تكرار المسألة وتداولها وتكرار وقوعها وعدم وجود مخالف أمارة على أنه موافقة لقول من قال فائدة هذا يا أحبة تطبيقا عمليا فيما يبحث عنه الباحثون في أقوال السدف في بعض مسائل الفقه من الطهار والصلاة وانتهاء بالجنايات فيقلبون دووين السنة التي تروي أثار الصحابة رضي الله عنهم لاحظ بين قوسين مسألة اجتهادية لا نص فيها إذا لو كان فيها نص لرجعنا إلى ما جاء في الكتاب والسنة وبعد التفتيش والتنقيب في صنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وفي الكتب المسندة كمحل ابن حزم وغيرها كثير تجد رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أو فتوى لابن مسعود رضي الله عنه، أو قضاء لأبي بكر رضي الله عنه، أو صنيع لجابر رضي الله عنه أو لعائش رضي الله عنها، وأي واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا تجد إلا تلك الرواية. وأما تقلب النظر، ما تجد رواية أخرى موافقة ولا مخالفة. طبعا بين قوسين هذه مسألة ستطلق هناك في قضية الاحتجاج بقول الصحابي بهذه القيود كذلك. كونك تحتج بقول الصحابي تقول هذا قول عائشة رضي الله عنها وأنا احتج به لأني أرى الاحتجاج بقول الصحابي هذا دليل لكن هنا استعماله بطريقة أخرى لما أجده وأعتبره إجماعا سكوتيا وأفترض أن المسألة مما شاعت وانتشرت وعرف بها الصحابي وهذا يؤكدون له ضرب المثال بقضية نقض فيها عمر رضي الله عنه في خلافته هذه من من أشهر الصور التي يفترض فيها الذيوع والانتشار والشهرة فلا يزعم أنها مسألة مما يغيب علم بعض العلماء بها في الأمة فهذا مثال ويستعمله الفقهاء يقولون مثلا في المسألة قول فلان أو فلان ولا يعرف له مخالف أو قال به من التابعين فلان وفلان ولم نعرف له مخالفا عندما يحتج بالإجماع السكوتي هذا صورة من صوره فيكون الجواب عنه بأحد أمرين إما عدم الاحتجاج بالإجماع السكوت عندما لا يراه أو إثبات مخالف مخالف لمن احتج بقوله في تلك المسألة فيقول فاتك وقد وجدت قول فلان مخالف له أو مقيدا لما أطلقه من احتججت بقوله وأردته في مساق الاحتجاج به والله أعلم قلنا قيد التكلفي حتى تخرج المسائل الإجتهادية غير التكلفي المسائل العقلية والمسائل التي لا يترتب عليها تكليف نعم. للأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي ثروث. للأخذ بأقل ما قيل. هذا أيضا من مسائل الإجماع. هل يعتبر الأخذ بأقل ما قيل إجماعا؟ بالمثال يتضح المقال. اختلف الفقهاء الأربعة رحمهم الله في دية الكتاب اليهود والنصران لو قتله مسلم فما ديته؟ أقوال الثلاثة الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في رواية أن ديته ثلوث دية المسلم أن ديته ثلوث دية المسلم ومالك رحمه الله وأحمد في الرواية الأخرى رحمه الله أن دية الكتابي نصف دية المسلم وذهب الحنفية أن ديته مسلم كاملة ثلاثة أقوال الثلث النصف دية كاملة طيب يتناقش الفقهاء ويريدون الأدلة في المسألة فلو جاء فقيم شافعي وقال نحن نقول بالثلث والمالكية تقول بالنصف والحنفية تقول بالدية الكاملة فالثلث هو قدر مشترك بين الأقوال الثلاثة فأنا اعتبر الثلث قدرا مجمعا عليه هل يصح هذا؟ الثلث قدر مجمع عليه بين الأقوال الثلاثة فيحتج بدليل الإجماع فين الإجماع؟ قال الأخذ بأقل ما قيل هل هذا وجه من وجوه الإجماع؟ هذا يناقش وهذه المسألة المضروبة لها مثالا مشتهرة فقس عليها أيضا مسائل شبيهة لو قال واحد غسل مثلا نجاسة الخنزير قياسة على الكلب واحد قال ثلاثة الثاني قال سبعة الثالث قال ثمانية هل ستقول الثلاثة القول بأن ثلاث غسلات هي إجماع لأنها أطل ما قيل وقس عليها جملة من المسائل التي فيها أقوال يزيد بعضها على بعض إذا وجه اعتبارها إجماعا أنه قدر مشترك بين الأطوال قال للأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا ليش ليس إجماعا قال للخلاف فيما زاد على الأقل هذا يعني مثلا قول الشافعي رحمه الله الندية الكتابي الثلث ثلث دية المسلم هذا القول مركب من شيئين شيء الأول الندية الكتابي ثلث دية المسلم والشيء الآخر أنه لا زيادة على الثلث هذا الشق الآخر وقع فيه خلاف أو ما وقع إذن ليس القول به إجماعا القول هنا مركب من أمرين فلهذا قالوا الأخذوا بأقل ما قل ليس إجماعا لأن قول مالك وأحمد في رواية أن الدية هي النصف سيقول هو الثلث وزيادة إذن لم لم يكتفي بالثلث حتى تفترض أنه موافق للشافعي وأن أبا حنيف لما قال يعني ليس الدية الكاملة هي الثلث وثلثين إن هي دية كاملة لا تتجزى فلا يقولون بالثلث وحده فلا ينعقد به الإجماع على هذا الافتراض نعم. ولا إجماع يضاد آخر ولا عن غير دليل قال ولا إجماع يضاد آخر يعني لا يعتبر إجماع يضاد إجماعا والمقصود من ذلك أنه لو انعقد إجماع في مسألة ما فهل يجوز انعقاد إجماع يناقضه الجواب لا لأن الإجماع منعقد ماذا لو انعقد الإجماع على مسألة أخرى فيها دلالة على مناقضة تلك المسألة أيضا لا يعتبر لأن الإجماع قد انعقد وقد تقدم أن من مقتضياته عدم جواز مخالفته قال ولا عن غير دليل يعني لا يعتبر إجماع منعقد عن غير دليل وهذا ما يقولون عنه بعبارة أخرى إنه لا بد للإجماع من مستند السؤال هل يجمع علماء الأمة وفقهاء الإسلام على قول هكذا حدث صدفة يعني مثل ما يقول يعني بعض المتكلمين يحصل بخث حظ كذا يعني بالبخت حصل بالصدفة لا ما يحصلهم يقولون هذا يعني يتصور عقلا فما المانع قال العلماء لا ما يحصل هذا فأي مسألة يفك فيها إجماع لا يكون إلا عن مستند والمستند هو الدليل إما كتاب والسنة وإما دليل كما قال يجوز عن اجتهاد وقياس وهل كل مسألة للإجماع فيها الدليل الجواب نعم ولا بد لكن إما أن يكون الدليل معروفا محفوظا أو أن يكون الدليل ضعيفا مرويا من طريق ضعيف فيأتي الإجماع للدلالة عليه فيستدل بالإجماع ولو ضع سند الدليل مثل وصية لوارف حديث ضعيف سندا، لكن الإجماع منعقد فلو اقتصرنا على الاستشهاد بالحديث لضعفه ضعف طريقه وعدم صحته أو ثبوته لكن العقاد الإجماع أصبح هو في إثبات الاحتجاج به قال رحمه الله ولا عن غير دليل هذا عند الآئمة الأربع لا يختلفون فيه بل ما خالف فيه إلا من المتكلمين فأوردوا هذا إغلاقا للرفض هذا القول وبابه وعدم صحته والتسليم به قال رحمه الله ولا عن غير دليل ويجوز عن اجتهاد وقياس نعم ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع وتحريم مخالفته وتحرم مخالفته وتحرم مخالفته طيب قال لا يجوز الإجماعة عن غير دليل ويجوز عن اجتهاد وقياس ما الدليل ما الدليل كتاب وسنة وإجماع وقياس والقياس ضرب من ضروب الاجتهاد بشتى صوره فلما قال لا ينعقد إجماعا غير دليل أما شمل ذلك كله جواب بلا، لكن لما تقول كتاب وسنة وإجماع وقياس سيخرج الإجماع لأنه هو الدليل الذي نتكلم عنه فلم يكون دليل الإجماع إجماعا بقي الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس أما الكتاب والسنة فدخل في قوله ولا عن غير دليل عند الآئمة الأربعة ليش قال ويجوز عن اجتهاد وقياس لوقوع الخلاف فيه فاحتاج إلى أن يصرح به وينص عليه هل ينعقد إجماع يا كرام دليله قياس ما وجه الاستشكال أن القياس دليل ظني والاجتهاد ظن فكيف يقوم إجماع على دليل مظنون هذه واحدة والثاني وهو الذي استبعده يعني مثل الإمام بن جرير الطبري في خلافه في المسألة هذه يقول الاجتهاد مظنة تفاوت الأفهام والإجماع اتفاق فكيف يتصور اتفاق على ما هو مظنة الاختلاف فالجواب أليس قد وقع فإذا كان قد وقع خلاص فضي الأمر أما قاس أما أجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه فبتحريم لحم الخنزير منصوص ومجمع عليه فقاسوا تحريم الشحم على تحريم اللحم وانعقد الإجماع على هذا القياس ووقع أيضا أمثلته كثيرة يعني وقع إجماع بعد خلاف وكان الإجماع ليس مبناه على الدليل الصريح النصي بل على شواهد وعلى اجتهاد يعني لما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال المرتدين، وعلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وعلى جمع المصحف وأجمعوا على دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها ما هذا هذا إجماع عن اجتهاد كان ببنه الاجتهاد فانعقد الإجماع عليه ولذا قال ووقع فإذا كان إجماعا وقد وقع عن قياس واجتهاد فإن تحرموا مخالفته لأن بعضهم يقول يقع ولا تحرم مخالفته لأنه إجماع ظني مستنده الاجتهاد قال لا أما وقد انعقد إجماعا صريحا فهو إجماع قطعي تحرم مخالفته كما لو كان مستنده الدليل القاطع نعم وفي قول وفي قول يكثر منكر حكم قطعي هذه جملة نختم بها مجلس اليوم قال وفي قول وقد تقدم أن هذا من مصطلح المصنف رحمه الله يشير به إلى قول في مقابل قول دون إبداء ترجيح أو إشارة إلى عدم قطعيتها وعدم استناد إلى دليل واضح قالوا في قول يكفر منكر حكم قطعي نقل هذا الحنابلة عن القاضي أبي يعلى وبالخطاب وشيخهم ابن حامد رحم الله الجميع يكفر منكر حكم قطعي هذه من ثمرات الإجماع هل يكفر منكره من أنكر حكما مجمعا عليه كوجوب الصلوات الخمس وتحريم نكاح الأم وتحريم أكل الربا هل يكفر؟ الأقوال هنا متعددة وهذه مما يبحثها الأصوليون وعلم العقيدة أيضا هل هذا من المكفرات أن ينكر مسلم حكما مجمع عليه؟ قال يكفر منكر حكم قطعي وهذا قيد ليس كل حكم مجمع عليه يكفر منكره لأن بعض الأحكام المجمع عليها المجمع عليها أحكام ليست مشتهرة ولا مهي من المعلوم من الدين بالضرورة فلما يقولون منكر حكم قطعي بعضهم ما يجعل ضابطا بل يريد مثال قال يكفر حكم منكري الإجماع كالعبادات الخمس وإن اختلفوا في العبادات الخمس المراد بها الصلوات الخمس أو المراد بها أركان الإسلام الخمس لما كل كالعبادات الخمس سواء اعتبرتها الصلوات أو اعتبرتها أركان الإسلام فما وجه إرادها مثالا معلومة من الدين الضرورة مشهورة لا تتصور مسلما يجهلها فيقول متى بلغت هذه الدرجة فيكون منكرها كافرا لأنه منكر لأمر صريح في الدين يعني ينكر وجوبه فالمجمع عليه الضروري المعلوم من الدين الضرورة وكذلك المشهور المنصوص فهذا يكون مخالفه أو منكره كافرا لأنه يقابل قولا بأنه يفسق ولا يكفر كما قال به أبو الخطاب وجمع أيضا من الفقهاء أن منكر الحكم المجمع عليه يكون فاسقا لا كافرا والتفريق أولى في تفصيل أحكام الإجماع إلى مراتب ودرجات نقف عند هذا القدر ولا يزال فيه بقية في مسائل الإجماع وصوره وأحكامه ومسائله نتركها لمجلس الشهر المقبل إن شاء الله تعالى نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعلنا يا رب ممن أكرمته وفقهته في الدين وعلمته التأويل وزدنا علما وعملا يقربنا إليك يا حي يا قيوم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه إجمعين